If Allah شيء غير موجود تستسويله في من ذهني وشيلت وَإِذًا نُحْصُرُ الذُّلَّ وَإِذًا الْمَوْتُ يُدْخَلُ إِلَى ذِي أَيِّ ذَنْبٍ وإذًا سنأو قصصًا هو إذ بنحيم سورا وإذ تؤذل فالسعيم النفس ما وهذا كل جنوا والا فادى يمضي في الافق يميني وعن وعد الرقيم صفاتك إن هول bé وانت امسح عنن وجهك ذا الذكر اللهم o'zbekcha <laughs> لن يجدك يزيب موسى Why, why, why, why? میں نیا چیز Wa-ha! Oh. Oh. avez- 곧r 숨. .어서. at What yeah. you <in>? <nào tills> وَيَقُولُ الْقَلَقُ لِلْإِنْسَانِ سَنَسْتَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبِهِ مُرَّتَيْنِ فَلاَ سَافِدِينَ وَيَقُولُ أسلاه أسفل سافه إلا الذين آسوا آل الَّذِين <تصفيق> فما يمكنك كذب بديني المنثى الله في اح